وتعالى الآن أيها الإخوة قاموا صلاة التراويح. الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ بَعَاشًا وَبَلَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا يخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وَسِيرَتِ جِبَالٍ فَكَانَتْ سَرْعًا إِن جَهَدْنَا كَانَتْ مِرْصَادًا للطَّاغِي لَمَأْوَى لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا غُرْبًا وَلَا شَرَبًا إِلَّا حَمِيمًا مَّغْلِيًّا جَزَاءً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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترابا الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وما لمردودون في الحافرة أئذا كنا رضا من نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى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 فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحانا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام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 سوت ولنا ان جاء اول اهمى وما يدريك لعنه يذذك او يتذكر بدا فعر الذكرا اما براستغنى فالتغ تصدى ولا عليك الا ينسك وامن من جاءك يسعى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 ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ نسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قتره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 ذي قوة عند ذي العرش مكين قطاع سم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأي تذهبون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 وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخطرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 آمين. آمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار نفي سجين وما أدراك بسجين كتاب مرفوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تثنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهمون قلب فكين، وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء نظالون، وما أرسلوا عليهم حافرين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرآن.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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه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 واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ندهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتنا الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بضش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم نحيط بل هو قرآن مجيد ري لوح محفوظ الله, الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فلينظر الإنسان إما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب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 بسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سر مرفوعه واكواب موضوعه ونبارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت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 فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه, فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون ولا تحالوا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 والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذن بعد اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فَسَوَّغَا وَلا يَخَافُ رَقَبَاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فأم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 Allahu akbar. Allahu akbar. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Al salam ala.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 وَأَمَّا السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ ربك فحدث أَلَمْ نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يُسْرًا إن مع العسر يسراً فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر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 دام وطلع الفجر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة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 حنفاء ويقيموا الصَّلَاةَ ويؤتوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة إِنَّ الذين كفروا من أَهْلِ الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 يغاب حثى الموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ألا يعلم إذا بعث الحص لما في الصدور إِنَّ ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنخوش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 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله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 مَزَّتِ الْمَزَحَ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُبْذَلَ فِي الْحُطَمَ وَمَا أَدْرَاكَ مِنَ الْحُطَمَ نَارُ اللَّهِ الْمُوَقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفِيدَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عمد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 إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصائف فليعبدوا ربها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 كذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 هُوَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حماله الحطب في جيدها حبل من مساد الله أكبر, الله أكبر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 اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا أنت قلت وقولك الحق المبين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا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 ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب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 الذي رفعت مكانه وانيت سلطانه وبينت برهانه وقلت ياعز يا من قائل سبحانه فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانه اوضح كتبك نظاما واصدقها كلاما وابينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس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 يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله شافعا لنا وحجه لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ إلى قفاه إلى النار لرحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا لتلاوة كتابك مستمعين اللهم اجعلنا إلى الذي ذي خطابه مستمعين وإلى وبتلاوته منتفعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من ولي ثوابه حائزين ولك في جميع امورنا ذاكرين ولك في كل امورنا راجين يا رب العالمين اللهم انقلنا بالقران العظيم من الشقاء الى السعاده ومن السخط الى الرضا ومن النار الى الجنه ومن الفقر الى الغنى ومن انواع الشرور كلها الى انواع الخير كلها بك كرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين إلى هنا إلى قد حضرنا ختم كتابك ونخلنا طاية عدد ما مشى فوق السماوات والارضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت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 لرحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم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 جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه مناحدنا اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتوفنا وانت راض عنا غير خذلان واجعلنا في موقف القيامه من الامنين واجعلنا من ياخذ كتابه باليمين واجعلنا من عبادك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن ينادى غدا في الاخره كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واقاربنا و... ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار إلهنا إلهنا الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى اللهم فاغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا انت اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح إمتنا وولاة أمورنا، وتغمد بالرحمة والرضوان مؤسس هذا الكيان، اللهم مكتبه في المهديين وارفع درجاته في عليين اللهم اغفر وارحم لولاة أمرنا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لمن مضى من علمائنا وأحبتنا فيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم خص بالتوفيق والتأييد والعون والتسديد إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم أفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك واجزه خيراً على ما قدم للإسلام والمسلمين اللهم كله على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أدم عليه خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان اللهم وفق ولي عهده لكل خير وأسبق عليه لباس الصحة والعافية ووفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم أدم على هذه البلاد الخيرات والبركات واصرف عنها الشرور والآفات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اجمع شملهم ووحهمهم وَسَدِّدْ صُفُوفَهُمْ وَسَدِّدْ رَمْيَهُمْ وَثَبِّتْ أَقْدَامَهُمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم حرر المسجد الاقصى اللهم انقذ المسجد الاقصى اللهم انقذ المسجد الاقصى من الصهاينه المعتدين المحتلين اللهم اجعله شانا عزيزا الى الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم عليك بالصهاينة المعتدين والملاحدة والطغاة وسائر أعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جماهم وجعلهم غنيمة للمسلمين ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شر Yeah. اللهم بسط الأمن والأمان في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان اللهم كل المتضررين في كل مكان والمضطهدين في دينهم في سائر الأوطان اللهم كل إخواننا في باكستان الذين أصيبوا بالكوارث والفيضانات اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجيهم فأطعمهم وعراة فكسهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم وفق رجال أمتنا اللهم وفق رجال أمتنا اللهم وفقهم وسددهم واعنهم وحفظهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا ورجال الحسبة وهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر اللهم وفقهم وأعنهم وسددهم يا حي يا قيوم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من العابثين اللهم احفظها من المخدرات ومن جميع الشرور والآفات ومن أعمال الإرهاب يا كريم يا وهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم عده لأوطانهم يا حي يا قيوم اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال إنك أنت الله الكبير المتعال اللهم احفظهم من الأفكار الضالة والمناسات جلم حرفة يا حي يا قيوم اللهم ارفع لواء التوحيد والسنة يا حي يا قيوم يا ذا العطاء والمنة اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب صحابته رضي الله عنهم وحب أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين اللهم احشرنا في زمرتهم اللهم ارزقنا جوارهم اللهم اسقنا بيد رسولك الشريفه شربه لا نظما بعدها ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم جملهن بالحياة والعفاف والحشمة يا حي يا قيوم اللهم عليك بمن آذانا في ديننا وفي أنفسنا وفي أموالنا وأعراضنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع الجهل والفقر والأمرام عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم فقههم في الدين واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة واعد لهم هيبتهم بين العالمين واجعلهم أمة واحدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا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 ندعوك دعاء الخائفين ونسألك مسألة المساكين نسألك وندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم الا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعينا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 اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك قلت وقولك الحق المبين ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم, ادعوني استجب لكم اللهم ومنك الاجابه ومنك الاجابه ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين ولا من رحمتك محرومين ولا من بابك مطرودين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب امورنا الى خير اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم لا تجعله يفارقنا الا وقد غفرت ذنوبنا واعتقت رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو, العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع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 الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم